ا ل ل ه صل وسلم على محمد ا ل ل ه صل وسلم م ل ل م و ل ح م د اللهم ل و س ل اللهم ل ا ب ا ل ل ه م و س ل ي ه ر ا ج ع و ن وأفوض ا ب ل س ي ل ل ه إن ا ل ل ه و ص م ر ب ا ل ع ب ا د ل م ن ت ج い ي ن السلام عليك وعلى ولدك ا ل إ م ا م الباقر المسموم المظلوم وصاحب القبر المهدوم يا راكبا يقطع جوز الفلا على أ م و ن ج س ر ة ضامر عرج على طيبة ا ا ا ا ا ا ا ا وقف مقام الضارع الصغر ا ي وقبل ا ل أ ر ض وسف ت ر ب ا واسجد على ذاك الثرى الطاهرين わ ع ج على أ ر ض البقيع الذي ترابه يجلو قذا الناظر واذرف دموع العين فيها دما السيد いっすいでいっばかりいんあらえまめんまじら ذكره في خاطري إ ل ا جرى ناظر صبرا لجلد في الورى صابر ي على امام هد ركن الهدى مصابه بالقاسم الفاطر 言葉を言うことは言わないでください。 ダーリ العلوم عقب ذيج ا ل ع ظ ي م وذيج الهموم والمحراب يبجي بدمع احمر 「ありがとうございます」 ولجل الصادق بهاليوم محزون وهالبيت عليك كلهم ينوحون ولفو اهل أ ا ل م د ي ن ة بروس ح س ا ي ولفو اهل أ ا ل م د ي ن ة بروس حساب لكن م ا ا ل أ م ر و ا ل م ر ج ع لله و ل ا حول و ل ا قوة إ لدينا موال ل و ا ل موال موال موال موال موال موال موال موال موال موال ع ا ق ب ة ل ل م ت ق ي ن ج ا ء في ا ل ر و ا ي ة عن ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و آ ل ه أنه ق ا ل ل جابر ابن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي رضوان الله تعالى ع ل يا ه ي جابر يوشك و أ ن ت الحق ب و ل د من ولد الحسين ا س م ه اسمي و ش م ا ئ ل ه شمائلي يبقر العلم بقرا ف إ ذ ا لقيته ف أ ق ر ئ ه من السلام صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه ولذكره صلوات ولد مولانا البار ق صلوات الله وسلامه عليه في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة في س ن ة سبع ة وخمسين ل ل ه ج ر ة أ ب و ه وسيد ال عابدين ا ل إ م ا م السجاد صلوات الله وسلامه عليه و أ م ه هي السيد ة ف ا ط م ة بنت ا ل إ م ا م الحسن المجتبى عليه السلام فهو ع ل و ي من ع ل ويين وهو ابن الخيرتين عاش مع ج د ه الحسين ل م د ة ثلاث س ن و او ت أ أ ر ب ع س ن و ا ت ثم عاش مع أ ب ي ه ا ل سجاد أ ر ب ع و ثلاثين س ن ة و بعد استشهاد أ ب ي ه تولى ا ل إ م ا م ة و ا ل خ ل ا ف ة ل م د ة ت س ع ة ع ش ر ة س ن ة و ل ن ا م ا ت ط ا ل ع في ه ذ ه ا ل ب ي ئ ة ا ل ت ي ك ا ن ت م ل ي ئ ة ب ا ل م ع ا ج ز و ا ل ك ر ا م ا ت ل ي س فقط م ن ج ه ة أ ب ي ه ا ل س ج ا ل ي ه د و ل أ ي ض ا أ م ه ف ا ط م ة بنت ا ل إ م ا م ا ل ح س ن ك ا ن ت ص ا ح ب ة م ع ا ج ز و ك ر ا م ا ت ف ت م ر ف ي ي و م م ن ا ل أ ي ا م على جدار أ ر ا د أ ن يسقط عليها وينهد عليها ف أ ش ا ر ت بيدها لا وحق المصطفى ما أ ذ ن الله لك بالسقوط و إ ذ ا بذلك الجدار يقف حتى اجتازته أ م ا ل إ م ا م الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذه ا ل ب ي ئ ة التي عاش فيها ا ل إ م ا م الباقر عليه السلام من اب ك ا ل إ م ا م السجاد ومن أ م ك ف ا ط م ة بنت ا ل إ م ا م الحسن جعلت منه ش خ ص ي ة م ر م و ق ة ش خ ص ي ة ف ذ ة بحيث أ ن ه من يراه يعظمه ويكبره ويجله ب أ ب ي هو أ م ه قتاده فقيه أ ه ل ا ل ب ص ر ة أ ع ل م زمانه في أ ه ل ا ل ب ص ر ة كان يقول ج ل س ت مع كثير من أ ه ل العلم كبني ا ع ب ا س وغير ه ولكن حينما ج ل س ت مع ا ل إ م ا م ا ل ب ا ق ر دخلني ا ل ه ي ب ة والخوف مالم يدخلني ا مع أ ح د سواء كانت تعلو علي هسي ماء ا ل أ و ل ي ا ء و ب ه ا ء ا ل ع ل م ا ء ب أ ب ي هو أ م ي ولذلك لقب بشبيه ا ل من أ ل ق ا ب إ م ا م ي ا ل ا ل ب ا ق ر عليه السلام الشبيه ل أ ن ه كان م ش ا ب ه ا ل رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه خ ل ق ا و خ ل ى ا ل و ع اله وعلى اله وعلى اله و ع ل ا ل و ل اله و ل ى اله و ل ى اله ع ل ى ه وعلى ه وعلى ل ه وعلى اله و ع ل اله و ع ل اله اله ل ى اله ل ى ا ل و ل ا ل و ا ل ل اله و ع ل اله وعلى اله وعلى اله و اله اله و هذا اللقب من الذي أ ع ط ا ه إ ل ى ا ل إ م ا م الباقر عليه السلام هو أ ف ض ل الخلق رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه ه و الذي لقب إ م ا م ن ا الباقر بالباقر حينما قال لجابر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي يا جابر يوشك أ ن ت ل ح ق بولد من ولد الحسين اسمه اسمي و شمائله شمائلي يبقر العلم بقرا بقرا ل ع ل م أ ي شقه شقه وتوسع فيه وستخرج ا من مكنونته ا و أ س ر ا ر ه وهذا ما حصل في زمن ا ل إ م ا م البقر ا عليه السلام فقد نشر علوم أ ه ل البيت عليهم السلام بحيث أ ن ه تخرج على يديه أ س ا ط ي ن العلماء ك ز ر ا ابن عيون م ح م د ب ن مسلم أ ب ا ن ب ن تغلب كل هؤلاء ت خ ر ج و ا تحت م د ر س ة ا لماما إ ل ب ا ق ر صلوات الله وسلام وعليه بل إ ن ه تصدى لتلك ا ل ف ر ق المنحرفه و ا ل ض ا ل ة التي ظ ه ر ت في زمنه صلوات الله وسلام وعليه على ر غ م ا ل ظ ر و ف ا ل ح ر ي ج التي كان ي ع ي ش ه ا إ م ا م ا ا ا ل ب ا ق ر عليه السلام حيث كانت ا ل د و ل ة ا ل أ م و ي ة في أ ش د ب ا ت ش ه ا وجبروتها وقوتها إ ل ا أ ن ا ل إ م ا م البقر ا عليه السلام استطاع أ ن ينشر علوم أ ه ل البيت صلوات الله وسلامه عليه و ت ص د ى لتلك ا ل ف ر ق ا ل م ن ح ر ف ة ك ا ل م ج ب ر مثلا الذي تقول ب أ ن الله سبحانه وتعالى خلق ا ل إ ن س ا ن وجبره على فعل الخير أ و فعل الشر و ك ا ل ف ر ق ة ا ل م ف و ض ا لتقول ي ت ب أ ن الله سبحانه وتعالى خلق ا ل إ ن س ا ن وفوضه إ ل ي ا ل أ م و ر أ و المجسم اللتي تقول ب أ ن الله سبحانه وتعالى ل ه ج س د ل ه يد ل ه رجل كل هذه ا ل ف ر ق ت صدى ل ا ا ل إ م ا م ا ل ب ا ق ر عليه السلام و ح ا ج جا ل ع ل م ا ء ح ت ى ا ن تصر عليهم صلوات الله و سلام ه ع ل ي ه ولذلك في زمنه انتشرت علوم أ ه ل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أ ج م ع ي ن واستحق أ ن يلقب بهذا اللقب وهو الباقر ولذلك صار جابر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي رضوان الله تعالى عليه الذي حمله رسول الله سلاما إ ل ى ا ل إ م ا م الباقر يحوم في سكك ا ل م د ي ن ة وينادي يا باقر يا باقر العلوم حتى رماه الناس بالجنون والهدي ا قالوا ب أ ن ه كبر واصابه الخراف من تقصد بالباقر ق ا ل لقد أ خ ب ر ن ي رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه بأني أدرك من و ل د ا ل ح س ي ن و ل د ا س م ه ك ع ل ى اله و ع ل ا ل و ل اله و ع ل اله و ع ل اله وعلى اله وعلى ا ل و ل ى ا ل و ل اله و ل ى اله و ل ى اله ع ل ى ه وعلى ه وعلى اله وعلى اله ع ل ى اله و ع ا و ع ل اله وعلى ا ي ه وعلى اله وعلى اله وعلى ا م ع ل ى ا م اله و ا ل ع ل ى اله و اله ع ل ى اله و ع اله ع ل اله و ع ل اله ع ه اله ل ا ل سلم علي ه جابر ب ن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي قال له م س م ك قال اسمي محمد ب ن علي بن الحسين ب ن علي بن أ ب ي طالب فقال له جابر أ ق ب ل ف أ ق ب ل ثم قال له أ د ب ر ف أ د ب ر قال هي و الله شماع ل رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه فاحتضنه جابر ب ن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي و بكى قال من بكاؤك يا جابر قال لقد نعيت إ ل ينفسي ل أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه أ خ ب ر ن ي أ ن ي لا أ ع ي ش طويلا بعد لقياك فقد اقتربت مني ي ت يا محمد رسول الله ي ق ر ئ ك السلام أوصل, أوصل ذلك او ل ل س س ا م من ر ل الله صلى الله عليه و آ ل ه إ ل ى ا ل إ م ا م ا ل ب ا ق ر ص ل و الله ت ا و س ل ا م ه عليه ولذلك ا ل إ م ا م ا ل ب ا ق ر عليه السلام كانت شخصيته ش خ ص ي ة تؤثر في القلوب يدخل في مجامع القلوب كم من شخص اهتدى على يدي ه يدخل علي ه رجل شامي كان حاقد ا على أ ه ل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أ ج م ع ي ن وقد انتلأ ق ل ب ه ح ق د ا وحسدا على إ م ا م ا ل ب ا ق ر عليه السلام مما أ ش ا ع ت ه ا ل خ ل ا ف ة ا ل أ م و ي ة حول أ ئ م ة أ ه ل البيت عليهم السلام فدخل هذا ا ل رجل الشامي على ا ل إ م ا م ا ل ب ا ق ر لم يسلم عليه أراد أ ن يستهزئ م ن ا ل إ م ا م البقر ا قال له أ ن ت بقى ا ل إ م ا م البقر ا عليه السلام لم يرد عليه بل ا مثل ولم يقابل ا ل إ س ا ء ة بل ا إ ح س ا ن أ ب د ا وهنا نموذج عظيم و د ر س عظيم من مولان البقر ا ا صلوات الله وسلام ه علي ه كيف يرد ا ل إ س ا ء ة بل ا إ ح س ا ن أنا قال باقر فقال له الشامي أ ن ت ابن ا ل ز ن ج ي ة السوداء ا ل ب ذ ي ئ ة فقال له ا ل إ م ا م الباقر إ ن كنت ص د ق ت ق ف ر الله لها و إ ن كنت كذبت ق ف ر الله لك ولم يكتف ذلك الشامي قال له أ ن ت ابن ا ل ط ب ا خ ة قال هي حرفتها ولا ضير في ذلك و إ ذ ا بذلك ا ل رجل الشامي يتعجب من أ خ ل ا ق ا ل إ م ا م ا ل ب ا ق ر صلوات الله و سلام و علي ه و يجد خ ل ا ف ما كان يسمع من بني أمي حول أمة حول أ ه ل البيت عليهم السلام فصار من محبي اهل البيت صلوات الله و سلام و علي ه و هاذا ما لا تريد ه ا ل س ل ط ة ا ل أ م و ي ة أنها لا تريد من أحد أن من ينافسها لا الملك على تريد كرسي ولكن ا خ ل ل ل ا ف ة و ذ س ج ا ل إ م ا م البقر ا ع ل ي ه ا ل س ل ا م زمن ال... هشام الملك في بن عبد س ج ن ولكن الى إ م م ا الباقر أثر ح ت على السجن ا ء فتتن ي داخل السجن ف به بشخصيه ت ب أ خ ل ا ق ه ح ت ف و ا حول الإمام ل ا ا ب ق ر في د ا خ ل ا ل س ج ن ص ا ر ي ع ل م ه م ت ع ا ل م أهل ابن ل ي ت فصاروا م أ ت ب ا عبد أهل ل ا ي في ت وهم ا خ ل ا ل س فأرسل ج ن ا ل س ج ا ن إلى ه ش ان م ب عبد ا ل ل م ك أنك ل ا بدر أن ت خ ج محمد البقر ا من السجن فقد ا ف ت ت ن الناس به ف أ خ ر ج ا ل إ م ا م البقر ا صلوات الله وسلامه عليه من السجن في تلك ا ل س ن ة ع ز م إ م ام ا ا ل ب ا ق ر عليه السلام على الذهاب إ ل ى ح ج ب ي ت الله الحرام رزقنا الله وياكم إ ا ل و س و س وهنا و ق ف ة في ع ب ا د ة ا ل إ م ام ا ل ب ا ق ر صلوات الله وسلامه ي ق و ل مولاه أ ف ل ح وصلت مع مولاي ا ل ب ا ق ر إ ل ى م ك ة ا ل م ك ر م ة إ ل ى أ ن و ص ل ن ا إلى ب ي ت ا ل ل ه الحرام بمجرد أ ن وقع بصر ا ل إ م ا م ا ل ب ا ق ر ع ل ي ه ا ل س ل ا م على الكعبة ل ا م ش ر ف ة سالت د م ويكون ع ع ه ه أجهش ب ا ل ب ك ا ء و ا ر ت ف ع صوت ا ل إ م ا ا ا م ل ب ق ر بالبكاء د ل ي ك و ن ه ن ا سيدي ا م و ل اخر في المجرد إ ن ا ل ن ا س ينظرون إ ل ي ن ا قال ويحكي ا أ ف ل ح إ ن م ا رفعت صوتي و أ ج ه ش ت بالبكاء ل ع لا ل ل ه سبحانه وتعالى ينظر إ ل ي ن ظ ر ة ر ح ي م ة أ ف و ز بها عند الله غ د ا ثم سجد س ج د ة ب أ ب ي هو أ م ي أ ط ا ل سجود ه وما قام من سجوده الا وقد ابتلت الارض من دموع عينيه انتهى ا ل إ م ا م البقر ا عليه السلام من حج ه خطب في الناس خ ط ب ة بين فيها حق أ ه ل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أ ج م ع ي ن وما ينبغي لهم من اتباع أ ه ل البيت ع ل م هشام ب ن عبد الملك ب ذ ل ك ف ان ز ع ج ك ي ف في يتحدث ح م ض ر ن المسلمين فأمر في ا ب هشام ل إ م ا م ا ل ب ا ق س ويجب ان يكون المسلمين ا في م المجلس س ه ا ه وكان, وكان هشام في مجلس, مجلس له ب ه و كبير مجلس مكتظ ب ا ل ن ا س في ز ا و ي ة من ز و ا ي ا ذلك البهو هناك رجال يلعبون البرجات هذه ا ل ل ع ب ة ي أ خ ذ و ن س ه م ا ي ضعونه في القوس فيرمون به نحو الهدف تفتى هشام ب ن عبد الملك إ ل ى إ م ا م الباقر عليه السلام قال له يا محمد ارمي كما يرمي أ ش ي ا خ ك قال له اعفني يا هشام لقد كبر ولا طاقت لي على الرمي قال لا بد لك من ذلك هو أ ر ا د أ ن يحرج ا ل إ م ا م ل ع ل ا ل إ م ا م ي أ خ ذ ذلك ا ل س ه م ويرمي به ولا يصيب الهدف فيكون مكانا ل ل س خ ر ي ة والاستهزاء بين الناس ف أ خ ذ ا ل إ م ا م الباقر عليه السلام السهم ووضعه في كبد القوس ورمى به نحو الهدف ف أ ص ا ب الهدف في منتصفه تماما ص تعجب هشام قال لعلها ص د ف ة ارم يا محمد ز ه م ا آ خ ر ف أ خ ذ إ م ا م ن ا الباقر سهما آ خ ر ووضعه في كبد القوس رمى به نحو الهدف ف أ ص ا ب السهم ا ل أ و ل في مؤخرته وشقه إ ل ى نصفين ثم رمى إ م ا م ن ا ت س ع ة أ س ه م كل سهم ي أ ت ي في م ؤ خ ر ة السهم الذي قبله ويشقه إ ل ى نصفين فتعجب هشام قال يا محمد أ ن ت أ ر م ى العرب والعجم متى تعلمت ذلك و هل ولدك الصادق يرمي مثل قال يا هشام إ ن اهل بيت نتوارث الكمال يتوارثون الكمال ب أ ب ي هم و أ م ي أ ب ا عنجد ثم أ ر ا د هشام ب ن عبد الملك أ ن ينصرف الامام ب ا ر صلوات الله و سلام ه علي هل إ ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة من ا ل أ م و ر التي نقف عليها أ ي ض ا في ح ي ا ة إ م ا م ا ل ب ا ق ر علي ه السلام هي إ ن ش ا ؤ ه لجيل صالح هذا الجيل كان تحت ق ي ا د ة ا ل إ م ا م ا ل ب ا ق ر صلوات الله وسلامه عليه وفي ه الصفات التي أ ر ا د ه ا ا ل إ م ا م ا ل ب ا ق ر في المؤمن الشيع ي ن م ا ت ق ر أ في س ي ر ة ا ل إ م ا م ا ل ب ا ق ر في أ ق و ا ل ا ل إ م ا م ا ل ب ا ق ر تجد تركيز من إ ل ا م ا م ا ل ب ا ق ر على صفات الشيع ف ت ا ر ة يقول إ ن م ا شيعتنا من التقى الله إ ن م ا شيعتنا المتحابون في ولايتنا و ت ا ر ة يصف ا ل ش ي ع ة ب أ ب ي هو و امي يصف صفاته منهم م ا ل ش ي ع ة يصفهم ا ل إ م ا م البقر ا عليه السلام يقول ذبل الشفاه شفاههم ذبل ا ة من ك ث ر ة التسبيح و ا ل ت ق د ي س والتهليل و ذكر الله سبحانه وتعالى خمس البطون بطونهم فارغه يصومون لله سبحانه وتعالى و ي أ ك ل و ن مقدارا يقويهم على ا ل ع ب ا د ة إ ذ ا جن عليهم الليل اتخذوا ا ل أ ر ض فراشا حينما ينتصف الليل ي ق ولكن م و ن ل وتعالى يصلون ه سبحانه ي ذ ر و ا ل ل هذا يتلون في الليل كتاب الله في آناء الليل وأطراف النهار وأطراف آناء ك ه ك الجيل ن ا إ م م السلام وأمه ا الباقر الشيع أحاديثه هذا ا عليه ولذلك ل بأبيه يصف في الذي تخرج من م د ر س ة ا ل إ م ا م ا ل ك ن يجب ان يكون المسلمين في المدرسه ة أ ل ا ل ب ي ت ع ل ي ه م السلام و ل ل ذ ك صار ت أ ث ي ر ا ل إ م ا م ص ل و ا ت ا ل ل ه و س ل ا م ه ع ل ي ه ت أ ث ي ر المدرسه ع ظ اليهوديه ا ا ل د الأموية ن ينافسهم س على ك ر فصار ا ل إ م ا م الباقر عليه السلام حديث المجالس أ ي ن م ا يذهب هشام يتحدثون حول فضائل ا ل إ م ا م الباقر حول علمه حول كراماته حول فضله فعزم منذ تلك ا ل ل ح ظ ة أ ن لا يبقي ا ل إ م ا م يوما واحد فدس إ ل ي ه ذلك السم في سرج مسموم ولا يفوتك أ ن ا ل إ م ا م البقر ا عليه السلام ق ل ب ه م ت ق ر ح متقطع من ماذا م ما ر آ ه في أ ي ا م عاشورا فهو كان مع السبايا طفلا صغيرا راى مواقف تهتزل ه السماوات ا و ا ل أ ر ض راى كيف تحرق الخيام راى كيف تضرب النساء ر أ ى كيف تطحن الخيول ا ل أ ج س ا د التي بقيت على ب و غ ا ئ كربلا و ر أ ى موقفا آ خ ر لا يمكن أ ن يمحى من, من مخيلته ر أ ى كيف يصعد الشمر على صدر الحسين لقد ر أ ى بالطف ذبح سيدي وقد راه صريعا جثه بسهام راه نساء واطفالا محيره وقد راى النار فيهم تستعر بخيام راى ابن عم لو كالبدر منخسفا لهفه عليه صغيرا لا يزال غلام بعد م ا د ا راى مولانا الباقر قد ر أ ى زينب بالصوت قد ضربت ي كل هذه المواقف راها إ م ا م ن ا الباقر عليه السلام قلبه مقطع مقرح مما جرى في يوم ع ا ش و ر ا و إ ذ ا بالقوم يدسون إ ل ي ه ذلك السوم ا ر ل س م في بدنه صار إ م ا م ن ا طريح الفراش يعالج من ح ر ا ر ة السموم حتى أ دنت منه ا ل م ن ي أ و ص ى إ ل ى ولده الصادق ب و ص ا ي ا وعند احتضار الموت عرق جبينه سكن أ ن ي ن ه مد يديه و ر ج ل ه غمض للموت ع ي ن ي وفاضت روحه شهيده مسمومه بطل ونين الباقره وغمض العين وضجت عليه اهل أ ا ل م د ي ن ة وزاد لحني أ ر ض ا ل م د ي ن ة عليه ا ضجت كل ه ا ل ه ا وبعد العوالم م ظ ل م ة وموحش نزلها الزلم تبجي والنسائي اتحير ب و ن ه ب والكل نادي سد وابواب الميادي شالو القبره وقامت وكل البلاد ارتجت بكثر الصوايب والسدى الصادق ما بقى على الترب ط ا ي ة مثل ا ل سبط ج د ة وهل بيت الميامي والسد الصادق والدي الباقر بلحده ب ي و م ونصب مات ي عليه خلاف فقده لكن ن ش د ك عن أ ب و ه سجاد جده يمتن ََْ دفن َِ والماتم َََْ عليه ََِْ النصب َْ و تجيبك َُ مولاتنا َََُْ زينب َ أ َ ي ْ ن َ دفن َُِ الحسين ُْ و أ َ ي ْ ن َ نصب َُِ عليه ََِْ الماتم ََِْ إ تنادي َِْ ي َ دفان ََ ر َ د َ ن ِ ش د َ ك رد َْ علي َََ ك ولكن ا ن ب ح ت ا ف ل و ش ر ب قطرة ض ل ان ح ي ن ا ن د ف ن ت ه ك ا ن ر ش ي ت ا ل ب ح ي ا ب ل ك ت ر د ر و ح ت ت ر ا ه م ا ت ا ص ب ح ا ن ب ح ت ا ص ب ت اصبحت ح ت اصبحت ا ح ت ا ص ب ت ا ت ا ص ب ا ص よし、どこまでおかしいの خطف بالشمس ل ولا واحد ب ح ل ق ة مايقطر ولا واحد بحلقه مايقطر ما ما والله احنا شفنا ا ل ي و م ق ح ر قبور ويفصل اجفان ما شفنا ليموت ي ظ ل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان أي أي أي وتلعب عليه الخيال أ س أ ل ك الدعاء وساده يا ذهب طرس و يا شيعه وساده على اللي شيد العالم وساده على التربن ا مرمي بلاء أيه آيه وعلى صدره دوس الاعوجيه وعلى صدره دوس ا ل أ ع و ج ي ه افاطم قومي ا ب ن ة الخير واندبي نجوم س م ا ا ا ت بأرض ف ل ا ت ي ن يا الله ن س أ ل ك وندعوك و ن ت و س ل إ ل ي ك ب ج ا ه يا من ا ل ب ا ق ر فرج ع ن ا يا الله وعن ج م ي ع ا ل م ؤ م ن ي ن و ا ل م ؤ م ن ا ت ف ي م ش ا ر ق ا ل أ ر ض و م غ ا ر ب ه ا ل ا تدع ل ن ا يا ر ب ن ا ف ي ه ذ ه ا ل د ن يا ذ ن ب ا إ ل ا غ ف ر ت ه و ل ا ه م ا ا إ ل ا أ ذ ه ب ت ه و ل ا م ر ي ض ا إ ل ا ع ا ف ي ت ه و ل ا أ س ي ر ا إ ل ا ف ك ك ت ه و ل ا ح ا ج ة من ح و ا ئ ج ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة لك ف ي ه ا ر ض ا و ل ن ا ف ي ج د و ن ه ا ويجدونها و ي ت ه ا و ي س ر ت ن ه ا ويجدونها ويجدونها و ي ج د و ن ح ا و ي ج و ن ا و ي ج د و ن ه م ويجدونها ويجدونها ف ي ج د و ن ه ا ويجدونها ويجدونها و ي ج د و ن ا ويجدونها ويجدونها ويجدونها و ي ج ا و ن ه ا و ي ج د و ه ا ويجدونها و ي ج ن ه ا و م ج د و ن ا و ي ج د و ن ا ويجدونها ل ش ه د ا ء لهم ولمن مات على و ل ا ي ة أ م ي ر المؤمن ي ن رحم الله من ي ق ر أ ا ف ا ت ح معها ل ص ل ا ة